بسم الله الرحمن الرحيم إنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائك وتوا الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.